هذه الكتب نعم نؤمن بالطورة المنزلة على موسى والتي نؤمن أيضا أنه عبث بها وحرفت بعد موسى بزمان نؤمن بالإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام والذي نؤمن أن يد البشر عبثت وحرفت فيه كما أخبر ربنا في القرآن نؤمن بالزبور المنزل على داود نؤمن بصحف إبراهيم وموسى نؤمن بالقرآن سؤال هل يؤمن المسلم بعيسى عليه السلام؟ نعم هو عبد الله ورسوله ليس إله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة ولا نصفه ناسوت ولا نصفه لاهوت عبد الله ورسول الله وروح من الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم نؤمن بكل الرسل افرد مسلم اللهم اهدنا يا رب افرد مسلم قال أنا مؤمن بآدم وموسى وعيسى ومحمد لكني لا أؤمن بإسماعيل هل هذا مسلم؟ هذا كافر لم يسلم أصلا افرد مسلم قال أنا أؤمن بالطورة والقرآن والزبور ولا أؤمن بالإنجيل مطلقا هل هذا مسلم؟ هذا كافر لم يسلم لا توجد أمة على وجه الأرض لا تؤمن بكل كتب السماء وبجميع الرسل والأنبياء إلا أمة الإسلام قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته هو كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان والأدب والتوقير والاحترام هل تجد مسلم يذكر نبيا إلا ويسبق اسمه بقول سيدنا ويتبع اسمه بقول عليه السلام قال سيدنا عيسى عليه السلام قال سيدنا موسى عليه السلام قال سيدنا لوط عليه السلام قال سيدنا نوح عليه السلام كمة الأدب كمة التوقير كمة الاحترام تعرفون أن العهد القديم تعرفون أن الطوراء فيها مخازي تصف الأنبياء بالمخازي طوراء العهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى تصف لوطا بأنه شارب خمر وبأنه زنى بابنتيه والقرآن يقول عن لوط وعن آل لوط أنهم كانوا أهل طهر ونقاء أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ما في كتاب يمدح الأنبياء ويحترم الأنبياء وينقل ما كان من صفائهم ونقائهم بصدق إلا القرآن ماذا تعرف عن الإسلام اسلام دين الله الذي لا يقبل غيره ولا يرضى بسواه ماذا تعرف عن الإسلام دين جميع الرسل ماذا تعرف عن الإسلام دين يأمر أهله بالإيمان بكل كتب السماء وبالإيمان بجميع الرسل والأنبياء ويعلمنا ديننا أننا لو كفرنا برسول واحد أو كذبنا رسولا واحد فقد كفرنا بكل الرسل اسمع إلى هذه الآية يقول تعالى كذبت قوم نوح المرسلين والسؤال كم رسول بعثه الله إلى قوم نوح لم يبعث ربنا إلى قوم نوح إلا نوح فلماذا قال ربنا كذبت قوم نوح المرسلين كل الرسل لأن من كذب رسولا فقد كذب كل الرسل من كفر برسول فقد كفر بكل الرسل الإسلام دين يلزم أتباعه بالإيمان بكل الكتب المنزلة وبجميع الرسل والأنبياء المرسلة ما الإيمان؟ هكذا سأل جبريل عليه السلام نبيه محمد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحابة قال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه اتوروا الإنجيل والقرآن والزبور وكتبه ورسله قل رسل واليوم الآخر والقدر ماذا تعرف عن الإسلام الإسلام دين الفطرة دين لا يصطدم أبدا بالفطرة لا رهبانية في الإسلام ما ينفعش في الدين واحد عيش أعزب كده إلى أن يموت ليه الأمر دا ما ينفعش في الإسلام لأنه يصطدم بالفطرة الإسلام دين أعطى البدن حقه وحظة بالحلال الطيب وأعطى الروح حقها بالعبادات التي تسعد الروح وتشرح الصدر وتفرح القلب إنما رهبانية هذا استضام بالفطرة تحريم ما أحل الله هذا استضام بالفطرة والإسلام دين الفطرة لا يختلف مع العقل أبدا ولا يصطدم بالفطرة أبدا انظر إلى كل حكم أمرنا الله به تجد فيه كل الخير انظر إلى كل أمر نهان الله عنه تجد فيه شر محض أو يفضي إلى شر الإسلام دين الفطرة اسمعوا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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة على الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لماذا لم يقل أو يمسلمانه لأنه ولد مسلما أصلا لبيعمد الطفل فيه في الكنائس في بعد ميلاده بتعمدوا ليه بتنصروا ليه لأنه ولد على الإسلام أصلا كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ماذا تعرف عن الإسلام اسلام دين الله الذي لا يقبل غيره ولا يرضى بسواه ماذا تعرف عن الإسلام إسلام دين جميع الرسل ماذا تعرف عن الإسلام الإسلام دين يلزم أتباعه بالإيمان بكل الكتب المنزلة من السماء وبالإيمان بجميع الرسل والأنبياء ماذا تعرف عن الإسلام الإسلام دين الفطرة لا يصطدم مع العقل السليم ولا يصابم حاجات النفس التي خلقها الله عز وجل ماذا تعرف عن الإسلام الإسلام دين يحترم العقل ويأمر بالفكر ولا يصادر على العقل أبدا لكم قال الله أفلا ينظرون لكم قال الله أفلا يتفكرون لكم قال الله قل سيروا في الأرض فانظروا قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الله قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت دين يحترم العقل دين يأمر أتباعه أن يسألوا أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ليس في ديننا اللي يعترض يضطرد ليس في ديننا اللي يعترض يضطرد لا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والقرآن فيه يسألونك يسألونك, يسألونك 14 مرة يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن المحيض كل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك, يسألونك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أسئلة من الصحابة ليتعلموا وليعرف العلل من الأحكام وليفهم هذا الدين الإسلام دين العقل ماذا تعرف عن الإسلام الإسلام دين العلم والعمل دين يحب العلم يحترم العلماء يمدح طلبة العلم يأمر بالعلم والتعلم الإسلام دين العلم نعم نتعلم علوم الشريعة ونتعلم علوم الدنيا نريد الأستاذ المسلم والطبيب المسلم والمهندس المسلم والمخترع المسلم الإسلام دين العلم يشهد لهذا أن أول آية في القرآن نزلت قال رب العالمين فيها اقرأ دين العلم اقرأ أول آية قال ربنا فيها اقرأ